أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين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 الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق نهره وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله, لهم من مثله ما يركبون.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 وما تاتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم وأنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعما قال الذين كفروا للذين آمنوا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 ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ هُوَ خَصِيمٌ وَظَرَبَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ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 ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهموا أَهُمُ أَشَدُّ خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب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 أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاءُنَ لَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ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 يقول ائنك لمن المصدقين ايذا متنا وكنا ترابا وعظاما النا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترضيني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا لولا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اذالكَ خير النُّزُلِ نَمْشَجَرَةُ الزقوم إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لالى الجحيم انهم الفواب فهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر لولين لو ولقد فيهم منذرين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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 He looked by looked at about souls and said, he is a horror behead the sword from his men And فراغ عليهم ضلبا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون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 فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين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 وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فكذبوا فإنكم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين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 فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون صدق الله العظيم